بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وفخر ربيعة ومضر وعلى آله وأصحابه من زينوا بمواقفهم كتب السير من جديد نلتقي على الخير ونتابع معكم التكلم عن سيرة ثلة من الكرماء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم في قصة الهجرة المباركة دور بليغ ما زال يذكر عبر الأجيال والقرون اليوم سيكون كلامنا عن صحابية كريمة بنت صحابي كريم هي السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ولدت قبل الهجرة الشريفة ب27 سنة وعاشت إلى أوائل سنة 24 وقد جمعت المجد من أطرافه فأبوها الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وخليفته من بعد مماته ما وجدها لأبيها الصحابي أبو قحافة عثمان وأختها الصحابية الكريمة أم المؤمنين عائشة الطاهرة المبرة وأما زوجها فحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأما ولدها فهو عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في المدينة المنورة كانت أسماء من السابقات إلى الإسلام إذ لم يتقدم عليها في هذا الفضل العظيم غير سبعة عشر إنسانا من رجل وامرأة تزوج بها الزبير بن العوام رضي الله عنه وكان شابا فقيرا ليس له مال يوسع به على عياله غير فرس اقتناها فكانت له نعمة الزوجة الصالحة تخدمه وتسوس فرسه وترعاه وتطحن النوى لعلفه حتى فتح الله عليه، فغدا من أغنى أغنياء الصحابة، وكانت عاقلة تحسن التصرف في المواقف الحرجة. من ذلك أنه لما خرج الصديق مهاجرا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل معه ماله كله ومقدارها. ستة آلاف درهم ولم يترك لعياله إلا القليل القليل فلما علم والده أبو قحافة برحيله وكان ما يزال مشركا جاء إلى بيته وقال لأسماء والله إني لأراه قد فجعكم بماله بعد أن فجعكم بنفسه فقالت له كلا يا جدي إنه قد ترك لنا الكثير ثم أخذت حصن ووضعته في تجويف صغير في الحائط كانوا يضعون فيه المال وألقت عليه ثوبا ثم أخذت بيد جدها وكان مكفوف البصر وقالت يا جدي انظر كم ترك لنا فوضع يده على الثوب الذي غطى الحصى وقال لا بأس إذا كان ترك لكم كل هذا المال فقد أحسن وقد أرادت بذلك أن تسكن نفس جدها وأن لا تجعله يبذل لها شيئا من ماله ذلك لأنها كما قيل كانت تكره أن تجعل لمشرك عليها منه حتى لو كان جدها أما لماذا لقبت بذات النطاقين فإننا نترك الكلام للإمام ابن حجر العسقلاني يروي القصة فيقول قالت أسماء صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فقلت لأبي بكر ما أجد إلا نطاقي قال شقيه باثنين فاربطي بواحد منهما السقاء وبالآخر السفرة فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر فدعا لها قائلا أبدلك الله بنطاقك هذه نطاقين في الجنة فقيل لها ذات النطاقين وقد بلغت السيدة أسماء من العمر مئة سنة ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل وعاشت إلى أوائل سنة أربع وعشرين للهجرة ولما أتيح لها أن تهاجر إلى المدينة المنورة فرارا بدينها إلى الله ورسوله كانت قد أتمت حملها بابنها عبد الله بن الزبير فلم يمنعها ذلك من تحمل مشاق الرحلة الطويلة فما إن بلغت قباء حتى وضعت وليدها فكبر المسلمون وهللوا لأنه كان أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة بعد أن نشر اليهود خبرا أنهم عملوا سحرا كي لا يلد للمسلمين مولود فأخزاهم الله تعالى ثم حملت أسماء وليدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره فأخذ شيئا من ريقه وجعله في فم الصبي ثم حنكه ودعا له فكان أول ما دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان للسيدة أسماء مواقف بطولية عظيمة ذكرها التاريخ بأسطر من ذهب ونور فإنها كانت إحدى السابقات الفاضلات إلى الإسلام ممن كان لهن دور عظيم في الهجرة النبوية المباركة وإلى هنا نودعكم على أمل بأن نلتقي بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج من بركات الهجرة المشرفة فإلى اللقاء